ألم تَرَ أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُوحِيَ عَنِ النَّجْوَى فَيَعَادُونَ النَّاسَ وَيَشْتَرُونَهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالإِثْمِ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءَ حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير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 جئتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه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 في الاذلين كتب الله لا اغلبن ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخرين وان من